ابن سلول كهف اليهود مشاهد الحب تقتل ابن سلول فالمدينة تحطم الأصنام وتتنفس التوحيد فيتهور ويطلب من النبي صلى الله عليه وسلم التوقف عن الدعوة لم يعي هذا الوثني بعد؟ أن محمد صلى الله عليه وسلم هو قائد الدولة توجه صلى الله عليه وسلم بسؤال لقريبه سعد بن عبادة طالب الرأية نظر سعد بإجلال إلى نبيه ملتمسا العفو وقائلا يا رسول الله اعف عنه واصفح فوالذي أنزل عليك الكتاب لقد جاء الله بالحق الذي أنزل عليك ولقد اصطلح أهل هذه البحرة على أن يتوجوه فيعصبوه بالعصابة أي بعمامة القيادة فَلَمَّا أَبَلَ اللَّهُ ذَلِكَ بِالْحَقِّ الَّذِي أَعْطَاكُمْ شَرِقَ بِذَلِكَ فَذَالِكَ الَّذِي فَعَلَ بِهِ مَا رَأَيْتُ أَدْرَكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنِ الْتِمَاسِ سَعَدَ أَنَّ الْأَنْصَارَ عِنْدَ عَهْدِهِمْ وَبِيَعْتِهِمْ فَتَلَاشَى وَزْنُ أَبْنِ سَلُولٍ ورغم أن السلطة بيده صلى الله عليه وسلم إلا أنه لم يمارس ما مارسه الوثنيون من ثقافة الإقصاء في مكة بل أمر أصحابه وهم الأكثرية بتجاهل شتائم المعارضين الأقلية وهم الوثنيون واليهود والصبر عليهم والعفو عنهم بل نزل قرآن يصبرهم ويقول لا تبلؤن في أموالكم وأنفسكم ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذن كثيرة وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُور أضحى صلى الله عليه وسلم بتلك الآيات عدلا وظلا وارفا للمسلمين واليهود والوثنيين وإلا لما تجرأ أحد منهم حتى على الهمس أما ابن سلول فاشتعل حقدا يحرق بعضه بعضا إنه يقرأ هزيمته في كل سعادة أدخلها صلى الله عليه وسلم على كل بيت يرى نكسته في فرح الكبار وابتسامات الصغار وهم يلتصقون به صلى الله عليه وسلم يراه في حب وصل درجة لا مثيل لها في حب تتحدث عنه أنصارية كريمة تدعى أم العلاء فتقول طار لنا عثمان بن مضعون في السكنة حين اقترعت الأنصار على سكن المهاجرين، تسابق الأنصار، فلم يجدوا بد من إجراء القرعة، وكأن المهاجرين جوائز، كأنهم هبطوا من السماء، هم الأنصار. وقد قال حبيبهم صلى الله عليه وسلم الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق فمن أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله ذات يوم يدخل المدينة رجل غريب يبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى وجده فاستضافه صلى الله عليه وسلم فلم يجد في بيته سوى ماء قائد الدولة ليس في بيته سوى ماء فهتف صلى الله عليه وسلم بشعبه من يضيف هذا فإذا الإجابة كرم أنصاري تدمع له العين